يل بهدي هذا يا مولى التفتي هذا يا مولى التفتي وضاك راكما زينب واما اراكما زينب هسيلك قبل مشاعرها بيلم وحروف تتوفى يا مهدي لما نذكرها حتى ينفر مع الحورة موني جرح مشاعرها موني جرح مشاعرها واجبنا نتأدب ويكون نعم واجبنا نتأدب ويكون الحجم رتا نعم واجبنا نتأدب ويكون الحجم رتا موفى أحجي من وحدي موفى أحجي من انها من هي من ردي حتى اطلع الفجرين حتى اطلع الفجرين قران وبنت قران زينت ليله القدر سلاما هي من ردي حتى اطلع الفجرين حتى اطلع الفجرين المزهر علي اب زينب معجزة عدي لم زهر علي والأب زينب معجزة عدي هذا نب الشعر حدي هذا نب الشعر حدي يا يا يا يا يا اكتب لانا باللي انا باللي انا متوحاسين ذهني متوحاسين ذهني يا ف صالح شعور تراود بدهني اكتب لانا باللي انا باللي انا متوحاسين ذهني متوحاسين يا امرني بان اذهب ابحث و ادرس و اتعاب يا امرني بان اذهب ابحث و ادرس عنها علم ما يجدي عنها علم ما يجدي <تصفيق> ثلاثين سنة ولا صود منها سمع والجيران منها سمع والجيران هل تسمية سميها ازينها بقدوة اللزوان في ثلاثين سنة ولا صود منها سمع والجيران منها سمع والجيران Blockski للذلك نازم لا يكتب الفحصة بيتحسب لذلك نازم لا يكتب بحسابي تحسن لكي لا يقضب المهدي لكي لا يقضب المهدي كلمات الشعر المدى نبراس السعادية أداء الرادود الحسيني مرتفى البيضاني والرادود الحسيني عالد الدبيسي الاخراج والهندسة صوتية أحسين الزهيري التوزيع فاضل الزيادي ماسرين مصطفى البيضاني